Bismillah al-Rahman rahim Tazil al min Allahi al hakim In. كتاب بالحق فاعبود الله فاعبود له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه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 وَبَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ ي وانتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه سبحانه هو الواحد القهار خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق Yukowiru الليل على النهار, وyukowiru النهار على الليل, وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى Ała Hwa Al-Aziz Al-Ghfár Kholqakun min nafsi wahidat Thum jajal وَأَزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةٌ أَزْوَاجٌ يَخْلُكُمْ فِي بُطُونِ أُمْمَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي غُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ Zalicum الله ربكم له الملك La ilahe illa هو, fanna تصرفون inna الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Inna hu بِذَاتِ bithat وَإِذَا Wa iza masza l-insa nabur muniban Muniban ما نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آذادا ليضل عن سبيله Ultramata, miku frike, korylen, in, nekamin, osabina. M. الليل ساجداً وقائماً يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباس ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجراء بغير حساب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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 Mę, تجري من mię, tachnij, a الله młodą, الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله لمن السماء ماء فسلكه ينابيع, في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر o جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ujuludu, ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَيَرْزِي وَجِلَّ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ شركاء ومتشاككون ورجل سلم لرجل اليس تواني مثلا الحمد لله بل لا يعلمون إنك ميتون اننهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون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 والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء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 عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَن أَنْتَ عَلَيْهِ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمس كلّة قضاء عليّ الموت ويرسل الآخرين إلى أجل مسمّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض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 Qulillah <قول> umma <اللهم> فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من يسوء الى عذاب يوم القيامه وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَ دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون są to osoby, które فَمَا są w stanie znaleźć się w tym samym czasie. Są to osoby, سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن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 Inna Allah يغفر الذنوب jämia Inna هو الغفور الرحيم rachim Wa ربكم ila rabbikum من lahu يكم العذاب ثم لا تنصرون والتابعون أحسن ما أُزيل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه إيا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا haszła على ما rótu, في dylanie, الله وان كنت من الساخرين او تقول لو ان الله kó,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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جنّة مثوى للمتكبرين ويُنجِّي الله الذين اتقوا بما ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 وَمَا kądam, łan, حَقَّ قَدْرِهِ uemek, جَمِيعًا rudy, يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ a بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيْحَةُ مِّنَ في السَّمَاوَاتِ وَمِنَ في الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم Wach, raptantylarubow, بنور raptantylarubow, wow, الكتاب wow, بالنبيين والشهداء wow, وقضي بينهم wow, wow, wow, wow, وَأُفِيَّ كُلْ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى, حتى إِذَا جاء وَقَالَ وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسولمكم يتلون عليكم آيات ربكم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 باب وجهن خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا przemocą przemocą الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نشاء فنعم أجر الْعَامِلِينَ وترى الملائكة